م و س ل ع ه ا ل ر ن ا ل ل س ي للعلوم الاسلاميه ن ا 「今夜は私のことです」 Hello? طالب م د كتب ع ل ي ه من ت غ ل أ ن ه م ا ظ ل أ ن س ي ظ ل ويخديه ل ع ذ ا ا ب ل س ع و ي ا ل ا س ن ا م ف ي ر ه you、yeah.